الدرس الثالث الوداع واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور مدرسة حديقة سوق مستشفى أنا ذاهب إلى أنا ذاهبة إلى أنت ذاهبة إلى في أمان الله إلى اللقاء مع السلامة